صلى الله وسلم على رسول الله اما بعد هذه محاضره لشيخنا أبي عبد الاعلى خالد بن محمد بن عثمان المصريحه بضاه الله تعالى بعنوان حكم استخدام القياس في حق الله تعالى مقدمه لاخواننا في شبكه ورثه الانبياء وكانت هذه المحاضره في ليله في ليله السلفاء ال17 من شهر جماد الآخرة للعام الثالثين بعد الأربعيات والألكم والججرة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 وأشهد أن محمداً عبدوه ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فالإيمان بالصفاة الله تعالى هذا يدخل في توحيد الرب سبحانه فكما هو مستقر عند أهل العلم فكما هو مستقر عند أهل العلم ان التوحيد باستقراء النصوص الشرعيه الكتاب والسنه ينقسم الى اقسام ثلاثه توحيد الربوبيه وتوحيد الالهيه وتوحيد الاسماء والصفات وهذا التقسيم علم بالاستقراء وليس تقسيم اصطلاحيا كما يدندن بعض أهل البدع وبعض الجهلة فيدعون أن هذا التقسيم استلاحي ومن ثم لا مشاح في الاستلاح ويرتبون على هذا أنه يصح لكل من جاء في هذه الأزمان المتأخرة أن يصطلح ما شاء ويصح في التقاسيم في التوحيد اه وهذا من ايه من تلبيس الحق بالباطل هذا التقسيم استقرائي ما معنى استقرائي يعني ان العلماء لما استقروا نصوص الكتاب والسنه وجدوها تدل على هذه الاقسام على هذه الاقسام فهذه الايات والاحاديث تدل على هذا ان هناك طوائف طوائف من البشر اقروا بالرب لكن دون ان يعبودوه اقروا بان الرب هو الذي خلق وهو الذي يرزق وهو الذي يصرف الامور في هذا الكون ولكنهم لم يفرضوا هذا الرب بالالوهيه اه فهم لم يجعلوا العباده لهذا الرب وحده انما جعلوا معه الهه اخرى فاشركوا في الالهيه وكذا في الاسماء والصفات فوصفوا الآلهة الأخرى بصفات لا تليق إلا بالله عز وجل نحو علم الغيب ونحو القدرة على السماع أن يسمعوا دعاء المستغيثين إلى آخرها ومن الأمور التي وقع فيها أهل البدع الذين كان او الذين ينتسب بعضهم الى هذه الامه وبعضهم خرجوا عن اهل القبله انهم استخدموا القياس في حق الله ولكن القياس له انواع فحتى ندرك معنى القياس الباطل الذي ولجت فيه اهل البدع و... و... و... وعن طريقه وقعوا في التعطيل والتاويل نذكر معنى القياس وانواع القياس ونذكر ما صح من القياس بعد ذلك في حق الله تعالى مما اثبته اهل العلم وهذه مساله هامه لانها تتعلق بصفات الرب سبحانه هي من اجل المسائل التي ينبغي ان يتدارسها اهل العلم نعم ويعتنوا ببيانها خاصه لطلبه العلم نعم وقد خصص شيخ الاسلام ابن تيميه اا مجلدا كاملا او خصص له في من جمع فتاواه مجلد كامل فينا في بيان المنطق وعلم المنطق علم من العلوم الذي وضعها اهل الكلام ولذلك تحرم دراسته الاصل في التحريم احنا كان بين هذا شيخ الاسلام ابن تيميه في اول كتابه في الرد على المنطقيين وعلم بني على اصول عقليه بحته لم لا تمتد الى الوحي ولا الى الشرع بصله علم المنطق هذا هو بني على اصول فلسفيه قد وضعت قواعده على اصول الفلاسفه نعم ولكن نعم الذي يعنينا فيه نعم ما قد ذكره الشيخ الإسلام في هذا المجلد في كتاب المنطق هذا في تعريف القياس فقال رحمه الله في الصفحة التسع والعشر بعد المئة القياس في اللغة المجلد المجلد إلى إيش التاسع القياس في اللغة نعم وتقدير الشيء بغيره نعم نعم هذا نعم يتناوله ان تقدير الشيء المعين بنظيره المعين وتقديره بالامر الكلي المتناول له ولامثاله اه ومن هذا التعريف جاء النوعان هذان من انواع القياس النوع الأول قياس الشمول ومعناه كما بيّن شيخ الإسلام هو انتقال الذهن من المعين إلى المعنى العام نعم انتقال الذهن من المعين إلى المعنى العام المشترك الكلي المتناول له أي لهذا المعين ولغيره والحكم عليه نعم بما يلزم المشترك الكلي أو بما يلزم المشترك الكلي بأن ينتقل من ذلك الكلي اللازم إلى الملزوم الأول وهو المعين هو انتقال من خاص إلى عام ثم انتقال من العام إلى الخاص أو من جزء إلى كل ثم من ذلك الكل إلى الجزء فيحكم عليه بذلك الكلي طبعا أن أمر مخير ومن ثم كان علم المنطق من العلوم التي من لم يستفد منها اصحابها شيئا يذكر الا الصفصطه فقط ولكن اهل السنه اخذوا ما يفيدهم فيما يتعلق بعلم اصول الفقه ونبذوا الباطل فمعرفه هذا المعنى للقياس قياس الشمول ثم ما ياتي بعده من النوع الثاني وقياس التمثيل ندرك به الباطل الذي وقع فيه اهل التعطيل والتاويل ونضرب مثالا على قياس الشمول هذا فقال علماء المنطق هذا كل عصفور طائر ولا طائره ذو اذن اذا لا عصفوره ذو اذن فعندك العصفور هذا هو الشيء المعين في التعريف وانتقاله الذهني من المعين الى المعنى العام المشترك المعين هنا عندنا هو العصفور والسلام والمعنى العام المشترك ماذا انه هو طائر باذن انه ليس هناك طائر له اذن هذا معنى عام مشترك بين كل الطيور <تصفيق> ف <تصفيق> ف انتقلنا الان بالذهن <تصفيق> من المعين انا ذو العصفور من المعنى العام المشترك بين كل الطيور وهو انها ليس لها اذن ثم نعود مره اخرى الى الى المعين الذي هو العصفور فنقول اذا العصفور لا اذن له ليس له اذن نعم او نقول نعم لا عصفور ذو اذن فانتقلنا مره اخرى من المعنى المعين او من المعي الى المعنى العام المشترك الكلي هذا يصنف بقياس الشمول اه نقام بقياس العصفور هذا على معنى معنى عام مشترك يتعلق بالطيور جميعا وانها ليس لها اذن فاثبت الحكم الان وارد في المعنى العام المشترك لهذا المعين طيب لو استا فصار الحكم مشتركا بينهما هذا الرابط اه هذا يسمى بقياس الشمول اذا الان طيب نكمل وبعد اذن الله ان شاء الله ان هذا هو قياس الشمول ويسميه البعض ايضا بالقياس الاقتراني القياس الاقتراني او بقياس الشمول النوع الثاني من انواع القياس ما يصم بقياس التمثيل هو ما عرفه شيخ الاسلام بقوله وانتقال الذهن من حكم معين الى حكم معين المشتركيهما في ذلك المعنى المشترك الكلي لو من لان ذلك الحكمه يلزم المشترك الكلي ففي النوع الاول في خاصه الشمول كان كان هو انتقاله كان انتقال الذهني من معين إلى معنى كلي مشترك أما في قياس التمثيل هو انتقال الذهن من معين إلى معين ليس من معين إلى معنى كلي قياس التمثيل هو المتباول المشهور هو الذي عليه العمل في قياس التمثيل الاقياس الفقهيه اه انهم يقيسون حكما او يقيسون شيئا على شيء مماثل له لعله جامعه بينهما فيعطون حكم هذا لهذا ك كقياسي النبيذ نبيذ التمر او نبيذ الشعير على نبيذ العنب لوجود عله مشتركه بينهما وهي الاسكار هذه العله الجامعه بينهم بينهما جعلتنا نعطي نفس الحكم لكليهما وهو الحكم بالتحريم لان نبيذ العنب مسكر فاذا جئنا الى نبيذ التمر او نبيذ الشعير وجدنا ايضا انه يسكر فصارت هناك عله مشتركه بينهما وهي عله الاسكار فلذلك اتحد في الحكم وهو التحريم هذا قياس التمثيل وهذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل لما في حديث ابن عمر الذي اخرجه مسلم قال المسكر فقال كل مسكر خمر وكل خمر حرام فبين ان الخمره اسم يتناول يتناول كل مسكر ويشتركون في حكم واحد وهو التحريم <تصفيق> هذان هما النوعان المشهوران من انواع القياس وكلاهما لا يجوز في حق الله تعالى يعني لا يجوز في حق الله قياس الشمول ولا قياس التمثيل لا كما قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى إن العلم الإلهي لا يجوز من يستدل فيه بقياس تمثيلي يستوي فيه الأصل مع الفر ولا بقياس شمولي تستوي فيه أفراده هم فإن الله سبحانه ليس كمثله شيء فلا يجوز ان يمثل بغيره ولا يجوز ان يدخل هو وغيره اي من المخلوقات تحت قضيه كليه تستوي افرادها كما في قياس الشمول ان قياس الشمول يبنى على قضيه كليه دخلت تحتها عدد من الافراد استووا في هذه القضيه الكليه فاعطوا الحكم الحكمه نفسه وهذا لا يكون في حق الله فلا يصح في حق الله لا القياس الشمولي ولا القياس التمثيلي وهذا مما وقع في اهل البدع كما قال شيخ الاسلام بعد ذلك نعم قال ولهذا لما سلك طوائف من المتسلفه والمتكلمه مثل هذه الاقيسه انا في المطالب الالهيه لم يصلوا الى يقين لم يصلوا بها الى اليقين بل تناقضت أدلتهم وغلب عليهم بعد التناهي الحيرة نعم للاضطراب لما يرونهم من فساد أدلتهم أو تكافؤها هذا حال أهل الكلام وأما القياس الذي يصحه في حق الله تعالى هو ما يسمى بقياس الأولى لان وهو ما أجازه أهل العلم وهو يدخل في معنى القياس جملة وإن كان كما قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى أن الناس قد تنازعوا في مسمى القياس فقالت طائفة من أهل الأصول هو حقيقة في قياس التمثيل مجاز في قياس الشمول كأبي حامد الغزالي الصوفي معروف وأبي محمد المقدسي وقالت طائفة بل العكس بل هو بالعكس حقيقة في الشمول مجاز في التمثيل ابن حزم وغيره وقال جمهور العلماء بل هو حقيقه فيهما اي ان القياس هو قياس تمثيل او قياس شمولاذا هذه حقيقه القياس اما القياس الاولى كانهم لم يعتبروه في حقيقه القياس نعم فالقياس العقلي اي عند اهل الكلام يتناولهما جميعا يتناول قياس التمثيل وقياس الشمول ولم يتكلما في قياس الايه قياس الاول فاللذلك صارت حقيقه القياس عند اهل البدع هؤلاء من اهل الكلام منحصره في قياس التمثيل وقياس الشمول فقط اه هذا قول اكثر من تكلم في اصول الدين واصول الفقه وانواع العلوم العقليه اه وقال شيك الإسلام والصواب أي في حقيقة القياس فإن حقيقة أحدهما هو حقيقة الآخر وإنما تختلف صورة الاستدلال فهذا بالنسبة لحقيقة القياس وأن قياس الأولى فمضمونه مضمون هذا القياس ما يليه نعم أن يقال كل نقص وعيد في نفسه ويدخل فيه سلب الكمال أرهم إذا وجب نفيه عن شيء ما من أنواع المخلوقات والمحدثات والممكنات إنه يجب نفيه نعم عن الرب تبارك وتعالى بطريق او بطريق اولى يعني نمقول بعباره اخرى كل نقص ينزه عنه مخلوق من المخلوقات فالخالق تعالى اولى بتنزيهه عنه هذا هو قياس الأولى <تصفيق> الذي يصحه في حق الله تبارك وتعالى يعني إذا وصفت أي مخلوق بوصف فيه نقص فإذا نزهت هذا المخلوق عن هذا النقص فهذا التنزيه يكون في حق الله أولى من تنزيه هذا المخلوق يعني اذا نزهت المخلوق اذا نزهته هذا المخلوق فمن باب اولى ان تنزه الخالق ان هذا نقص وهذا العيب اه تمام طو معنى قياس الاولى في حق الله و ولكن هذا ينبغي ان يكون مقيدا بقيد ما هذا قيد مهم هو أن يقال إن هذا النقص يجب أن يكون مناقبا للكمال والله عز وجل أحق بثبوت كل كمال له من غيره فهو أحق بنفي النقص عنه سبحانه و نعم وايضا هناك احتراز مهم في هذه القاعده وهو انه ما يكون نقصا في حق المخلوق احيانا ولكن هذا يعني على سبيل النضره يكون كمالا في حق الخالق ولم اجد مثالا لهذا عند اهل العلم الا ما مثلوا به من الكبرياء فالكبرياء والاستكبار نقص في حق المخلوق يعني إذا وصف المخلوق أنه مستكبر أو أنه مستعلم هذه صفة نقص وذميمة يذم بها العبد يعني يقال هذا متكبر هذا من باب الذنب ولما بالمتح ما بالذنب هذا من باب الذنب في حق المخلوق ولكنه كمال كمال في حق الله. فالله يوصف بأنه سبحانه له الكبرياء وأنه سبحانه له الكمال في هذا الكبرياء فلا يذم الله بهذا فصفة الكبرياء في حق الله صفة كمال فلا يذم الله بهذا وهذا كما نعم جاء في الحديث الذي أخرجه مسلم أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال العز إذاره أي العز إذار الله عز وجل والكبرياء رداؤه فمن فمن يُنازِعُنِي فَمَنْ يُنازِعُنِي أَيُّ فِيهِمَا عَذَبْتُهُ فهذا يعني كما قال النووي أي من يتخلق بذلك نعم أي أنه يوصف يصف نفسه بال بالعزة وبالكبرياء يصير في معنى المشارك لله في حق من حقوقه فالكبرياء مما ينفرد الله به ومن شارك الله في هذه الصفه عذبه اه ان من يشارك الله عز وجل الذي يشارك الله سبحانه بصفه الكبرياء والاستكبار يعذبه الرب سبحانه وكما قال شيخ الاسلام نعم رحم الله تعالى والتعالي والتكبر والفناء والفناء على النفس وامر الناس بعبادته ودعائه والركبه اليه ونحو ذلك نعم مما هو من خصائص الربوبيه هذا كمال محمود من الرب تبارك وتعالى وهو نقص مذموم من المخلوق يعني ان يثني المخلوق على نفسه وان يمدح نفسه وان يصف نفسه بالكبرياء وبالعزه هذا إن صدر من المخلوق فهو مذموم ومما يذم به المخلوق أهلا مؤمنا إن صدر من الرب فهو محمود فهذه تعد نعم من صفات الكمال في حق الله و ولهذا كان من اسماء الله المتكبر سبحانه وهذا ان سمي به المخلوق كان كان كان اسما للذم ان يقال فلان متكبر هذا اذا وصف به المخلوق يذم اما ان يوصف به الرب فانه يحمد سبحانه فهذه مما يستثنى من هذه القاعده اي ان كل نقص لحق المخلوق ينزع عنه الخالق الا اذا كان كمالا في حق الخالق فلا ينزع عنه بل هو يصير محمودا بالاتصاف به ولم اجد مثالا لهذا كما ذكرت الا في صفه التكبر والاستكبار ولكنه كما بينت ايضا في المجلس السابق هذا فيما يتعلق بالايه بالكبرياء والتعالي والعظمه اما الشق الذي بيانه ان نعم احنا والذي بيانه النبي صلى الله عليه وسلم في تعريفه للكبر ان قال وبطر الحق وغمت الناس هذا بلا شك مما ينزه عنه الخالق سبحانه انه سبحانه لا يوصف بهذا المعنى للكبر فإن أراد المتكلم معنى الكبر أي بمعنى بطر الحق وغمط الناس أي ظلم الناس والبغي على الناس هذا بلا شك مما لا يوصف به الرب فليس معنى استكبار الرب هذا إنما معنى استكبار الرب أي أنه سبحانه قد استعل بكمالاته واستعل بصفاته المقدسه على كل خلقه وانا سبحانه يمدح نفسه ويحمد نفسه مستعليا مستكبرا بعظمته وبعزته وبكبريائه هذا هو المحمود في جانب الرب واما ما يتعلق بالظلم او البغي الذي قد يترتب من المخ من المخلوق المستكبر هذا بلا شك مما ينزه عنه الرب سبحانه فلا يوصف الرب سبحانه بالظلم ولا بالبغي حاشا لله ف هذا مما قد يشكل على البعض قد يخلطوا بين الامرين فالاستكبار اي بمعنى الاستعلاء والعزه هذا مما يمدح به الرب سبحانه وام الاستكبار بمعنى الظلم والبغي اي اي التعالي على الناس بغير حق اي الغمطه الحقوق هذا مما لا يفعله الرب سبحانه ولكن هو سبحانه حكم عدل ومستكبر سبحانه بمعنى الاستعلاء والعزه اه هذا مما ينبغي ان يفهم وللحديث بقيه ان شاء الله بعد الصلاه على المصير عليكم صلى الله على محمد وعلى اله واصحابه وسلم وعلى اله واصحابه ومن اتبع هداه اما بعد فقد قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى في شرحه على العقيده الاصفهانيه واما طريقه القراني في اثبات الصانعين تعالى واختلاف الناس في الاقرار بالصانع هل هو فطري او نظري ف وبيان قولي من يقول انه فطري وان كل مولود يولد على الفطره انه قد يصير نظريا لبعض الناس لما يعرض له من الشبهات في يستدل عليه بالادله الكثيره فطريقه القراني ذكر الايات وقياس الاولى بخلاف طريقه اهل الكلام والفلسفه الذين يستعملون فيه قياس الشمول الذي تتساوى افراده او قياس التمثيل والفرق بين الايات والمقاييس ان القياس العقلي الذي يسميه اهل المنطق البرهان انما يدل على مطلوب كلي فانه ما فانه من قضيه كليه موجبه اذ لا متاجا عن المساله عن السالبتين ولا عن جزئيتين وقياس التمثيل حقيقته هي حقيقة قياس الشمول الى ان قال نعم فاذا كان الحياة والعلم والقدرة كمالا لا نقص فيه وقد اتصف به المخلوق فالخالق تعالى احق ان يتصف بالحياة والعلم والقدرة هذا هو القياس الاول الذي اشتمل اشتمل عليه قران وقال به ائمه اهل السنه وما ينزل عنه غيره من العيوب فهو سبحانه احق بتنزيهه عنه قال تعالى واذا بشر احدهم بالانثى ضل وجوههم مسودا وهو كظيم يطوارى من القوم من سوء ما بشر به أن يمسكه على هون أم يدسه في الطراب ألساء ما يحكمون للذين لا يؤمنون بالآخرة مفل السوء ولله المفل الأعلى إلى قوله تعالى ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسناتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم ان لهم النار وانهم مفرطون ان ما قال تعالى ذروا لكم مثلا من انفسكم هل لكم مما ملكت ايمانكم من شركاء فيما رزقناكم فانتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم انفسكم هذا مثال ضربه الله عز وجل وهو من باب قياس الاولى وقال تعالى وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي انشاها اول مره وبكل خلق عليم اي اي من باب اولى ان يحييها مره اخرى اذا كان هو الذي انشاها اول مره فمن باب اولى ان يعيد احياؤها سبحانه فهذا من محتج به الرب سبحانه على المنكرين للبعث احتج عليهم بقياس الاولى اي ان كان هو سبحانه هو الذي خلق الخلق هم يعترفون بهذا ان هو لم يحتج عليهم بما ينكرونه بل يحتج عليهم بما يعترفون به لم يعترفوا انه هو الذي انشا الخلق سبحانه فلنداب اولى ان يحيي هذا الخلق بعد ان يموت كما انشاه اول مره اه سبحانه هذا من باب القياس الاولى وقال تعالى الا يعلم من خلق وهو لطيف الخبير ومثله هذا كثير والمقصود هنا التنبيه كما يليق بهذا الجواب طيب هذا مما جاء في العقيده الاصفهانيه <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <متع> <متع> <متع> <متع> <متع> ايضا هناك احتراز اخر يتعلق بالمخلوقات كما ذكرنا هذا في حق الخالق في هذه القاعده فهناك ما يكون كمالا في حق المخلوق ولكنه نقص في حق الخالق يعني ليس كل كمال ثبت للمخلوق يثبت للخالق فالقاعده تقول ان كل كمال ثبت للمخلوق فالخالق اولى بالاتصاف به كما ان كل نقص ينزه عنه المخلوق فالخالق اولى ان ينزه عنه فكما ذكرنا الاحتراز في قاعده النقص نذكر الاحتراز في قاعده الكمال فهناك كمالات يتصف بها المخلوق لكنها نقص في حق الخالق ان لا تعتبر كمالا في حق الرب فهذا قال في شيخ الاسلام نعم فاحتراز عنه هو لبعض المخلوقات كمال دون بعض ونقص بالاضافه الى الخالق لاستلزامه نقصا الاكل والشرب مثلا ان الصحيح الذي يشتهي الاكل والشرب من الحيوان اي من الذين لهم حياه اكمل من المريض الذي لا يشتهي الاكل والشرب هذا في حق اي مخلوق لان قوامه بالاكل والشرب واما في حق الخالق فان الذي ياكل ويشرب فهو ناقص لا يكون اله ا ياكل ويشرب اه واما اذا اكل المشروع اذا اكل المخلوق او شرب فهذا كمال في حقه اي انه اذا كان مريضا لم يستطع الاكل والشرب فهذا يعد نقصا في حق المخلوق ف فهذا كما قال شيخ الاسلام هنا لكن هذا يستلزم حاجه الاكل والشرب الى غيره وما يدخل فيه من الطعام والشراب ومستلزم لخروج شيء منه كالفضلات وما لا يحتاج الى دخول الى دخول الى دخول شيء فيه اكمل مما يحتاج الى دخول شيء فيه وما يتوقف كماله على غيره انقص مما لا يحتاج في كماله الى غيره فان الغنى عن شيء اعلى من الغنى به هذه قاعده الغنى عن الشيء اعلى من الغنى به اه ف ال العبد او المخلوق قد يستغني عن شيء ما وقد يستغني بشيء ما فهذا الاستغناء عن شيء اعلى من الاستغناء به اه كن هو اذا استغنى عن الاكل والشرب أعلى أن يستغني بالأكل والشرب والغنى بنفسه أكمل من الغنى بغيره يعني كلما استغنى العبد من نفسه كان أعلى وأكمل من العبد الذي يستغني بغيره ولذلك كما في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وآله وسلم إن إنما ليس الغنى بكثرة العرض إنما الغنى غنى النفس أوه. فهذا هو الغنى الحقيقي أن يستغني العبد عن غيره ولكن طبعا الغنى الكامل في حق المخلوق هو أن يستغني بالرب سبحانه أوه. اللهم اغنني بفضلك أمن سواك هذا نعم مما يدعى به من الدعاء المأثور ان الله ان الله سبحانه يغني عبده العبد يسال ربه ان يغنيه به ف... ولهذا رغم كان من الكمالات ما هو كمال للمخلوق ونقص بالنسبه الى الخالق وكل ما كان مستلزما لإن كان العدم عليه هنا شيخ الإسلام يضع قاعدة أخرى أيضا يعني اكتبوا هذه القاعدة كان من الكمالات وهو كمال للمخلوق ونقص بالنسبة إلى الخالق ثم بدأ يضع ضابطين لهذا هو ما كان كمال المخلوق ولكنه نقص للخالق فقال وكل ما كان مستلزما لانكان العدم عليه المنافي نعم المنافي لوجوبه وقيمته هذا الضابط الاول والضابط الثاني او مستلزما للحدوث المنافي لقدمه او مستلزما لفقره المنافي لذاته اه في ثلاث ضوابط لها تفترق الخالق عن المخلوق فيما يكون كمالا في حق المخلوق ولكنه نقص في حق الخالق سبحانه فهو ايضا احتراز في هذه القاعده ولهذا قال شيخ الإسلام في موضع اخر ان الذي يستحقه الرب هو الكمال الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه وانه الكمال الممكن للموجود ومثل هذا لا ينتفي عن الله اصلا والكمال النسبي هو المستلزم للنقص اي هو كمال بالنسبه لشيء ما يعني كمال بالنسبه للمخلوق فهذا الكمال النسبي مهما كان يستلزم نقصا ايوه ليس كمالا مطلقا واما الكمال المطلق الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه فذا لا يكون الا ايه الا لله عز وجل احنا هناك كمال مطلق هناك كمال نسبي احنا مؤمنون إن ندرك انه ليس من الخطا ان تطلق كلمه الكمال ان في حق المخلوق ولكنها تكون مقيده اي نسبيه المؤمن الذي لا يجوز ان تطلق الكمال المطلق اي ان تكون ان تقول هذا كمال مطلق هذا لا يكون في حق المخلوق لا ما لا يكون لا في حق الرب هو ضرب مثال متعلق بالتكبر الذي احصرنا اليه نعم <تصفيق> ولهذا كانت الايه في قوله تعالى ولله المثل الاعلى هي العمده والحجه في هذا الباب قياس الاولى ان الله عز وجل المثل الاعلى في كل هذه المخلوقات سبحانه ولهذا قال الحافظ ابن كثير في تفسير قوله تعالى الذين لا لا يبنون بالاخره مثل السوء قال اي النقص انما ينسب اليهم اي الذين لا يبنون بالاخره لهم المثل الاسوء اي كل نقص انما ينسب النقص اليهم ولله المثل الاعلى اي الكمال المطلق من كل وجه هو منسوب الي هذا نقلوا ابن كثير فجعل ابن كثير فجعل ابن كثير المثل الاعلى اي بمعنى الكمال المطلق لله تعالى ولد لا ينسب الا الى الرب وقال الشيخ السعدي الذي في قوله تعالى الذين لا يؤمنون بالاخره مثل السوء اي المثل الناقص والعيب التام ولله المثل الاعلى اي هو وهو كل صفه كمال فكل كمال في الوجود فالله احق به من غير ان يستلزم ذلك نقصا بوجه من وجوهه والقيد والاحتراس فيكون كمالا في هذا الوجود فالله احق به لكنه يحترز ان لا يكون ك ان لا يكون هذا الكمال كمالا يستلزم نقصا فان كان الكمال نسبي فان كان الكمال كمالا نسبيا في حق المخلوق فقد يستلزم نقصا في حق الخالق فهذا مما لم يخترز عنه وهذا الكمال النسبي لا يدخل في المثل الاعلى انما المثل الاعلى هو الكمال المطلق او كل كمال لا يستلزم نقصا اه فهذا هو معنى قوله ولله المثل الاعلى فهذا مما به نفهم معنى قياس الأولى في حق الله تبارك وتعالى والابن قيم الجوزية كلام مماثل أو مشابه به وضح المعنى أكثر في كتابه الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة نعم يرجع إليه إن شاء الله وهو كلام قيم الصالح المرسل و وقد استلزق وقد استعمل السلف الصالح قياس الاولى في خلال محا ججتهم اهل البدع واستعمله الامام احمد في رده على الجهميه ومستعمله ايضا الامام عثمان ابن سعيد ابو سعيد ابو سعيد الدارمي في نقده على بشر المريسي العنيد في مفطره على الله من التوحيد او في التوحيد فاحتج ابو ابو سعيد الدارمي ابو سعيد الدارمي على بشر المريسي بقياس الاولى في غير ما موضع من كتابه وكذلك ايضا من خلال رده على الجامع وهذا مما يدل على ان قياس الاول هذا كان معلوما عند السلف وقد استخدموه في ردودهم على اهل البدع نعم طيب وبهذا نكون قد يعني وصلنا الى خلاصه هذا الباب هو <تصفيق> ان القياس له انواع انواع انواعه المشهوره هذه الثلاثه قياس الشمول وقياس التمثيلي وقياس التمثيل وقياس الاوله فاما اول نوعين فهما اللذان استخدمهما اهل الكلام في حق في حق الله تبارك وتعالى وبسببهما وقع في التعطيل والتاويل لانهما قاصا الرب على مخلوقاته وارادوا ان يسو بين الرب وبين مخلوقاته في في في امر مشترك الكلي او في اه او في عله الجامع ما واما قياس الاولى فقد استخدمه اهل السنه بل استخدم بل هو له امثله واضحه في كتاب الله فذكره الله عز وجل في محاججته للمشركين سبحانه ولذلك جرى العمل به هنا زرا العمل به عند ائمه السلف هنا فهذا مما يعني يقال في حكم استخدام القياس في حق الله تبارك وتعالى وبهذا القدر كفايه صلى الله على محمد وعلى اله واصحابه وسلم <سؤال> <تصفيق> ما شاء الله ما <تصفيق> شاء الله <سؤال> وانا اسئله كثيره هنا تعبت والله فانا اخذ لا تيسر شنو اسئله تحتاج له استفاضه <تصفيق> والوقت يعني طال بنا طيب يقول ما حكم من يصلي مع الجماعه وهم منحرفون عن القبله فليصلي في البيت فنقول ان كان هؤلاء يتعمدون الانحراف عن القبلة انحرافا واضحا مع بياني القبلة الصحيحة لهم ففي هذه الحاله لا يجوز ان تصلي معهم على هذه الحال ان كانوا يتعمدون مع علمهم باتجاه القبلة الصحيح لكن عليك ان تبين لهم اتجاه القبلة ان كنت تحسن هذا فإن كان الأمر أمر وكذا فلك أن تصلي في مسجد آخر فإن لم تجد فصلي في بيتك هذا إن لم تجد هذا مما يصعب في المساجد كثيرا ونجتمع مرة في الإسبوع فيقوم أخ بإلقاء الدرس في العقيدة فهل هذا صائد؟ فقولوا الاجتماع على طلب العلم فامر محمود ولكنه مما ينبغي ان ينتبه اليه الا يتصدر لا يتصدر احد لمقام التدريس او ما يضاهيه الا بعلم وببينه ومن كان على سبيل التدارس فيما بينكم والمذاكره فلا باس او ان يقوم افضلكم واحسنكم بقراءة شرح من شروحات أهل العلم المعروفين على سبيل التضارس بينكم فكل هذا لا بأس به من باب المضارسة والمذاكرة ليس من باب التصدر أن يتصدر أحدكم بغير تأهل آه آه آه آه و حكمه ان يهجر صديقه من اجل التانيب الهجر لا يكون الا لبدعه او معصيه ان لا ينبغي لمسلم ان يهجر مسلما الا ان يهجره زجرا له عن معصيه او عن بدعه وقع فيها ويكون هجره بغرض تحقيق المصلحه اي ان ينذجر هذا العاصي وهذا المبتدع عن معصيته او بدعته واما بخلاف هذا فلا يجوز لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث كما بين النبي صلى الله عليه وسلم في يعرض هذا ويعرض هذا وخيركم من بدا بالسلام هذا مما نعم ينبغي أن يفهم أن الهجرة لا يجوز لمصلحة شخصية أو لتأنيب على خلاف شخصي بينهما لا علاقة لو لا بمعصية أي مخالفة شرعية ولا ببدعة وقع فيها المهجور فهذا التأنيب أو الزجل إن كان لبدعة أو المعصية فهذا هو المتعينة اما لخلاف هذا فلا يجوز الهجر نعم مو بهذا القدر كفايه اعتذر عن بقيه الاسئله اني تعبت و يعني انبه ان شاء الله على اني اعتذر عن درس الاربعاء القادم وفي الغالب الاثنين كذلك ان شاء الله و نصرنا جميعنا بكم على خير في الى حين الله عز وجل ولا ادري ذاك عبد الحكيم رساله رساله خاصه طيب خلاص نكتفي بهذا ان شاء الله صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه ها من جنب من قول نبعين الاولى طابعينا ان سلطه البنك الخليجي وقول بعض اهل الاسهم العقيده للقياس القياس الاول هو من باب من باب اثبات الكمال لله عز وجل ليس من باب اثبات صفه له لم تثبت بالنص ما لا يعني انك تثبت صفه لله لم ياتي بها النص او التوقيف ولكن نقول كما ذكرنا وقرانا كلام شيخ الاسلام ان كل نقص في حق المخلوق الله اولى ان ينزه عنه هذه قاعده في حق وان كانت هذه القاعده ذكرنا احتياضا فيها او ايضا كما بينا اه فاننا لا نفي عن الله كل النقص والعيوب هذا مما يدخل في قياس الاولى انه ان كان هذا المخلوق قد تنزه عن هذا العيب وعن هذا النقص ها وكما هو معلوم ان باب الافعال لا يتناهى باب الافعال او حتى باب النقائص النقائص كثيره ولذلك كان من طريقه اهل السنه ان النقائص تنفع الى جمله اما نفي تفصيله هذا ليس من طريقه اهل السنه الا ما نفاه الرب تفصيليا نحن ما نفاه صفانه عن نفسه من السنى ومن النوم ومن العجز ومن الاعياء والتعب ها هذا الذي نفاه القران نحن ننفيه كما نفاه واما ان يقال ان الله عز وجل لا يتغوط لا ياكل او لا او, أو لا ها يفعل كذا وكذا من النقائص على سبيل النفي التفصيلي مما هو منزع عنه الرب بلا شك لكن لا يذكر فان ذكر هذا التفصيل في حق الرب لا يعد نقصا النفي التفصيلي ليس من الكمال وهذا منه هو معلوم في حق البشر فاذا انت جئت الى ملك من ملوك الدنيا وخاص نقول إن, ان هذا الملك لا يسرق ولا ياكل اموال الناس ولا يزني ولا يشرب الخمر ولا يفعل كذا وكذا من النقائص هذا مما يذم بهذا الملك ان تذكر ان تنفي عنه كل هذه النقائص بهذا النفي التفصيلي ها فليس من باب المدح ليس من باب المدح او باب الحمد له فالشاهد ان قياس الاولى في قاعده صحيحه استعمله علماء والقصد منها ان نثبت لله كل كمال من باب اولى ان ثبت للمخلوق هذا الكمال فمن باب اولى ان ان يثبت لله حتى ولم يرد به نص الا ان يكون هذا الكمال يستلزم نقصا في حق المخلوق وهذا مما جاء دي النصوص فان النصوص جاءت اثبات الكمالات في حقنا عز وجل على احنا على ما ي ما بينناه وكما هو معلوم ان اثبات الاسماء لله تعالى لا تكون الا بنص وان اثبات الصفات لله لا يكون الا بنص واما باب الافعال فاوسع من باب الصفات والاسماء فالله عز وجل له افعال لا حد لها لا حد لها فدي الافعال هي تكون على الكمال المطلق لا نقص فيها بوجه من الوجوه فان كانت هذه الافعال اا ثبتت في حق المخلوق على وجه الكمال في حق المخلوق فالرب اولى ان يتصف بالكمال فيها نحو المجيء والاتيان الله عز وجل يجيء وياتي <تصفيق> هذا المجيء والاتيان مما يعني يتصف به المخلوق ولكنه في حق المخلوق فيه نقص ولكن المجيء والاتيان في حق الرب يكون ايه في اعلى درجات الكمال الى اخر ما هو مع يعني ما ايه معلوم من ايه من الافعال التي يفعلها الرب سبحانه والتي هي اوسع من من باب الصفات نعم الله تعالى اعلى واعلم صلى الله على محمد وعلى اله واصحابه وسلم Thank you.